إن كنتم خرجتم جهادا، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسيرون إليهم بالنودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء.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 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وفِرْنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْضُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله رسول رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم اَتْبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا وَغَارُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُوَلُّوهُمْ وَمَنْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتحوهن الله اعلم بايمانهم فان علمتمهم مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفر لا لهم حل لهم ولا هم يحلون لهم واتوه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 فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات نبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ببهتان يفترينه يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصي لك في معروف فبايعهن, فبايعهن استغفر لهم الله إن الله رفور رحيم يا أيها الذين آل لا تتولوا قوما وضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور